يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لن في سجين وما أدراك ما سجين كتابهم مركوم ويلوين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 هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم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 يسقون من رحيق مخدوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون